لاله لآل ا ل ق ر آ ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وانيوب إ ذ نادى ربه أني مسني الضر اني ل ض ر أ مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله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 ووهبنا له يحيان واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آ ي ه للعالمين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 فهل أ ن ت موسوعه ل م ن فإن ت و النابلسي ف ق ذ ت ى و وإن ا أ د ر أ للعلوم الاسلاميه